رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتقوا الله الذي تساءلُ نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يَا أَيُّهَا <تقل> الَّذِينَ <الله> آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَذِيدًا يُصْلِحْ <متصفح> لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 هذا واستفتاحوا هذه الدورة العلمية في منطقة الرجبان بالجبل بليبيا وهذا هو المجلس الأول بالنسبة إلي والعل شيخان الوالد حسن حبيث الله تعالى بدا معكم بعد الفجر مثل وكان هذا في يوم الاثنين ال كم 20 ال 21 يوم الاثنين ال 22 من, من شهر المحرم للعام ال 35 انا بعد ال 400000 من الهجر وقد اخترت في هذه المجالس التي تكون في الصباح قبل الظهر <تصفيق> وهذا المجلس الأول فيها سلسلة قصيرة <تصفيق> نظرا لذيق الوقت سميتها <تصفيق> بمساء المهمات في في العقيدة والإيمان والمنهج يعني نسأل الله أن يوفقنا فيها إلى أن نذكر ما تيسر من المسائل المهمة في هذه الأبواب والتي يحتاج إليها نقول طالب علم. فضلاً عن كل مسلم و نستفتح هذه الدروس بقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الصالحين أوه في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين من فدين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل ديناً لعباده منذ أن خلق الخلق وإلى تقوم الساعة فالدين واحد نعم دين الله واحد لا يتبدل ولا يتغير ولا يختلف برسالات الرسل وبشرائعهم الدين واحد وأما الشرائع مختلفة فالله عز وجل أرسل أول الرسل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام بالإسلام كما أن آدم عليه السلام وهو أوله من نزل إلى الأرض وهو أصل بني آدم كان على الإسلام فالإسلام هو دين الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وأما الشرائع فقد اختلفت على يعني كل رسول من الرسل أرسله الله عز وجل بشريعة ومنهاج إلى قومه كما قال سبحانه ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال صلى الله عليه وعلى وسلم ان نعم ان الانبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم مختلفه ومعنى قوله اخوه لعلاه اي انهم إخوة من أب واحد ولكن أمهاتهم مختلفة فأصلهم واحد فالأب هو الأصل يرجعون إلى أصل واحد وأما الأمهات مختلفة فكذا الأنبياء يرجعون إلى أصل واحد الى دين واحد وهو الاسلام اصل اصله عندهم واحد ولكنهم قد اختلفت شرائعهم والدين اصل الدين هو العقيده فاصول العقائد عند الرسل جميعاً واحدة وأما الشرائع المتعلقة بالعبادات والمعاملات فهذه هي التي اختلفت ما بين رسول إلى آخر وكل رسول بعث إلى قومه خاصة ما عدا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة كما في حديث جابر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال, قال فضلت على على الرسل بخمسٍ فذكر منها وكل نبي بعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة فلذلك كانت شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة التي نسخت ما سبقها من شرائع الرسل ومن حكمة الله عز وجل أن جعل الشريعة الخاتمة هي الشريعة التي تسمى باسم الدين ال الذي هو دين الرسل جميعاً الإسلام فالإسلام عقيدةً هو دين الرسل جميعاً والإسلام شريعةً والشريعة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة هذه مسألة من المسأل المهمات التي ينبغي على طالب العلم أن يفقهها وأن يحسن في بيانها وتبليغها إلى عامة المسلمين كي يسلموا من شبهات دعاة وحدة وأخوة الأديان والتي عمت بها البلوى في زماننا وتلبس بها أناس يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا فعمت الفتنة بهم وكانوا سبباً في إفساد عقائد الكثير من المسلمين فنشروا بينهم هذا المعتقد الخبيث <تصفيق> الذي هو معتقد الماسونية اليهودية الصهيونية فلا يوجد دين سماوي أي أنزل الله من السماء إلا الإسلام فليس هناك ما يسمى بالأديان السماوية هذا تضليل وتلبيس إنما هو دين واحد الإسلام أما الشرائع فمختلفة كما بينا وشريعة الإسلام هي الناسخة لما سبقها فلا يجوز لأحد كائنا من كان بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أن يعبد الله بشريعة موسى عليه السلام ولا بشريعة عيسى عليه السلام حتى وإن, وإن ادعى أنه يتبع الشريعة المنزلة لا المخرفة هذا لا يجوز له بل هو يكون كافرا. بعدم, بعدم اعتقاده أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الناسخة لما سبقها وأنه لا يسعه أن يخرج عنها ولا ولا يجوز له أن يتعبد إلى الله بسواه والإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه ومن أهله هذا هو معنى الإسلام الذي أرسل به الرسل جميعاً ومعنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه الآية نخخص فيها أصل دعوة الرسل جميعا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون و... وأما أركان الإسلام التي يقوم عليها ودعائمه فقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم حيث قال نعم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أنه أن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان هكذا في رواية وكذا في رواية عند مسلم وفي رواية أخرى عند مسلم أنه قدم الصيام على الحج فقال رجل ابن عمر والحج, والحج وصيام رمضان فقال ابن عمر لا وصيام رمضان والحج أي على الترتيب المشهور كذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أركان الإسلام نهو <تصفيق> التي يقوم عليها <تصفيق> وقد بيّنها أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام حيث سأله جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلى آخر الأركان فقال له جبريل صدقت قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه والإسلام هو أول مراطب الدين يعني العبد إذا دخل في دين الله فأول ما يدخل به الإسلام كمرتبة. وأما المرتبة التي تليها هي الإيمان ثم الثالثة ويأعلى مراتب الدين الإحسان هكذا جاء الترتيب في حديث جبريل عليه السلام والحديث <تصفيق> الذي أخرجه مسلم في أول صحيحه من حديث عمر من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسأل جبريم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا نعم بعد أن سأله عن الإسلام قال له فأخبرني عن الإيمام يسألوا عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبيه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أنا فقال له صدقت ثم قال له أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك فقال له صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فلما انصرف جبريل عليه السلام جاء أو سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أي عن جبريل أنه قد جاءهم في صورة بشرية لا يُرَى عليه أثر السفر وكما قال عمر ولا يعرف منا أحد فسأل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل فقال له هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فعلم بهذا أن هذا الحديث فيه بيان لمراتب هذا الدين وهذه المراتب هي أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأصول التي يجب أن يدعو إليها ويعتمد عليها كل من جاء بعدهم من العلماء والدعاء إلى الله عز وجل فيتغني عن كل ما أحدث من الأصول التي أحدثها أهل البدع من الفرق والأحزاب وكل ما صنف من كتب المعتقد في زمن السلف من أئمة السلف إنما تدور حول هذه الأصول والاسلام بالمعنى الشامل العام يدخل فيه هذه المراتب الاسلام هو هو علم على دين الله الكامل واما اذا اما الاسلام بالمعنى الخاص إذا ذكر مع الإيمان فإنهما يتغيران بالمعنى المذكور في حديث جبريل عليه السلام فيصير الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة والتي أركانها هي الأركان الخمسة المذكورة ويصير الإيمان بمعنى الاعتقاد أي الأعمال الباطنة التي تكون في القلب وأصوله الاعتقاد في الأركان الستة المذكورة فكما قال العلماء إذا اجتمع أي الإسلام والإيمان افترقا أي في المعنى وإذا افترقا أي في لم يذكر في سياق واحد اجتمع أي صار الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام وأول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهي الشهادة التي بها يدخل العبد في الإسلام ومعناها أي أن تشهد ان المستحق للعباده وحده دون غيره والله عز وجل اي أن, أن, أن, ان تشهد ان لا معبود بحق الا الله هذا الشق الاول من الشهاده طب من منكم يدري <تصفيق> لماذا قيد العلماء هذه الشهادة بقولهم بحق يعني لو قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله فقط دون أو بحذف قيد بحق هل تصح معنى كلمة التوحيد بحذ فهذا القيد أم لا وإذا لم تصح لماذا هؤلاء فقط الذين يعرفون طيب طيب قل أجب لا لا لا تصح لماذا لأن إذا قلت لا معبودة إلا الله فقط تكون بهذا إيش لا يعني وليس, لا وليس في, في هذا تصحيح تصحيح لجبال معبودات لا فضل هذا هو فقولك لا معبود الا الله هذا ليس بصحيح من ناحيه الواقع لانه من ناحيه الواقع هناك بالفعل معبودات تعبد من دون الف هذا النفي ليس صحيحا اصلا لا معبود الا الله هذا النفي لا يصح من ناحيه الواقع لأن هناك معبودات تعبد من دون الله ولكن هذه المعبودات هل هي تعبد بحق أم تعبد بباطل؟ بباطل فلذلك كان هذا القيد لازماً وبدونه لا يصح الكلام فقولنا لا معبود بحق إلا الله هذا صحيح أن المستحق للعبادة وحده والله المعبود بحق من كل هذه المعبودات هو عز وجل هذا هو الصحيح وأما هذه المعبودات تعبد بباطل وإن كانت تعبد فلذلك كان هذا القيد لازما طيب ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أي أن تشهد أن المستحق للاتباع وحده على كل أقواله وأفعاله دون غيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل وتشمل هذه الشهادة تصديق كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والانتثال لكل ما أمر به نعم عن كل ما نهى عنه نعم والشهادة لا تكون شهادة مقبولة إلا بشروط استنبطها العلماء من النصوص الشرعية من منكم يدري شروط هذه الشهادة طيب ارفع صوتك ارفع صوتك الشرط الشرط الأول العلم ها أكمل. الشرط الثاني اليقين ها. من من, من الشرط الثالث ها الاخلاص. العلم اليقين الاخلاص الرابع لا ما أحد يجيب لنا يلا يا استاذان تفضل الخامس القبول وصل عندنا كام الان 5 العلم اليقين الاخلاص المحبه القبول السادس الصدق احسنت مم السابع ماشي ها, ما لا لا. ليس. ليس ها. اللي هذه هي شروط كلمه لا اله الا الله شروط الشهاده الشهاده لا تكون شهاده مقبوله عند الله عز وجل إلا بهذه الشروط إلا أن يستوفي العبد هذه الشروط العلم واليقين والمحبة والإخلاص والصدق والانقياد والقبول هذه هي الشروط السبعة لشهادة لا إله إلا الله العلم مناف للجهل واليقين مناف للشك والمحبة منافية للبغض والكراها والصدق مناف للكذب والانقياد مناف للاستكبار والقبول مناف للإعراض والعناد بقي واحدة ليس كذلك ها؟ الإخلاص والإخلاص مناف للرياء والشرك أو للشرك والرياء فهذه السبعة فمن وقع في ضدها أو في واحد من الأضداد فقد وقع في نوع الكفر أو الشرك الذي ينقض لا إله إلا الله فلذلك على العبد أن يعرف هذه الشروط وأن يعلمها لعامة المسلمين حتى يدركوا عظم هذه الشهادة وأنها لا تقبل إلا بشروط لا على ما يظن الجهل والمرجئة فكما أن للصلاة وللطهارة شروطا لا تصحوا العبادة إلا بها فكذا فكذا التوحيد لا يصح إلا بشروط هي العقيدة ف فإذا خاطبت أحد العامة فقل لهم هل تدرك أن الوضوء إذا خالفت شرطا من شروطه ينتقد أم لا؟ هل هناك من يسمى بنواقد الوضوء؟ يقول نعم إذا أحدثت انتقد وضوءك الحدث كما قال أبو, هر... أبو هريرف وساء أو درات هذا الم... المسموع أو الغائط والبول هو يُدرك أن الوضوء ينتقد بنواقد فإن كان الوضوء هو عبادة من العبادات ينتقد فكيف برأس العبادة ورأس الدين وهو التوحيد ألا يكون له شروط؟ هل يكون مجرد كلمة فارغة عن مضمون لا شروط لها ولا اعتبار؟ لا يقول هذا إلا أجهل الجاهلين وهذا الأمر البديهي هذا الأمر البديهي صار يجاله بعض من يتصدر للدعوة ممن يدعي أنه يدعو إلى الإسلام وهم دعاة ضلال وبدعو وهو ف يقول بل يقولون كلهم نحن نريد ان نجمع المسلمين جميعا على الاسلام وقال واحد منهم ا نحن كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما الاختلاف والجواب بما سبق أن الاختلاف كان في معنى لا إله إلا الله وفي الالتزام بشروطها فالأكيد هؤلاء الذين يطلب هذا الرجل أن يجتمعوا جمعاً تحت الإسلام وأن كلهم يقولون لا إله إلا الله قد, قد اختلفوا في معنى لا إله إلا الله واختلفوا في شروطها ولم يلتزموا بشروطها كلها فكيف يجتمعون هم يريدون أن يجمعوا الناس تحت شعار وكلمة دون مضمون لا مضمون ولا معنى ولا مختوى فشابه المعطلة أو الذين عطلوا الرب سبحانه عن الأسماء والصفات فصاروا يعبدون عدما وكذلك هؤلاء يريدون من المسلمين أن يجتمعوا تحت دين لا, محت... لا مضمون له ولا وجود له مجرد... مجرد اسم فقط فكما قال المعطلة الله عز وجل وعلم على الذات ولا يصح أن يسمى الله بأي اسم ولا أن يصف بأي صفة لأنه إذا تعددت الأسماء والصفات تعددت الآلهة هكذا لبسوا. فعطلوا الرب عن كل أسمائه وصفاته وصاروا يعبدون إلها لا اسم له ولا صفة كما قال شاكل الإسلام المعطلة يعبدون عدما وكذا الحزبيون أهل الأهواء يريدون دينا لا مضمون له بدون معنى ولا مضمون يعني يتبعون دينا بدون أي مضمون يريدون ديناً هكذا مجرد اسم فقط كما أن المعطلة يعبدون إلهاً لا, لا يعني لا وجود لهم يعبدون عدماً لأن إلههم لا اسم له ولا صفة وهذه صفة العدم يعبدون عدماً وكذا أولي الحزبوك أنهم يريدون ديناً الناس تجتمع تحته لا شروط ولا أركان ولا معنى ولا شيء مجرد اسم فقط كما قال كبيرهم نريد أن نجمع الناس تحت الإسلام العام ما هو الإسلام العام هذا لم يعرفه ولكنهم بعد ذلك عرفوه بما يوافق أهواءهم هم يريدون إسلاما بمعنى حزب هم الذين يضعون أصوله هذا الحزب يشمل كل الناس بمختلف عطائدهم دون تمايز بينهم ولا تمييز يشمل البشر جميعا على حالهم من كان مسلما كان مسلما على الإسلام الصحيح من كان مشريكا وثنيا نصرانيا يضل على ما هو عليه لان دينه عندهم دين محترم له أن اني ان يديل به من كان رافضيا شعرفه عندهم ايضا مسلم وان كفر الصحابه هكذا دين هو دين الماسونيه ليس الاسلام هذه الماسونيه التي ارادت ان تجمع البشر مع تفريغ قلوبهم من اي انتماء لعقيده واضحه الا ما كانوا عليه من الباطل فصاروا اخبث من المعطل الاوائل بهذه العقيده ف فكأنهم لغوا الشق الثاني من معنى لا إله إلا الله أو لغوا الشق الأول والنفي وعطلوا الشق الثاني فإذا طالبت هؤلاء بأن يعلنوا الانتفاء والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تراهم تدور أعينهم في رؤوسهم كالذي يخشى عليهم من الموت يتلعبون ويهربون لا يردون التصريح بكفر من يشرك بالله بألهة الأخرى <تصفيق> وفي الإثبات لم يثبتوا الإلهية لله وحده على المعنى الصحيح أيضا يتلاعبون في هذا فلا إله إلا الله نفي وإثبات إثبات للإلهية لله وحده وكفر بما يعبد من دون الله وما يسمى بالكفر بالطاغوت وهناك من العلماء من جعل الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله شرطا ثامنا في شروط لا إله إلا الله هناك من اعتبر أن الشروط السبعة هي المتعلقة بالإثبات هي الشروط التي بها يسح شق الاثبات. للإلهية وشق واما الشق النفي فهو على معناه وهو ان ان يبرئ يكفر من كل ما يعبد من دون الله لا المساله يعني لا, لا يعني كما قال ا فيها واحد اخواني ارسله الي ورقة يقول فيها ما الفرق بين لا معبود بحق إلا الله وبين لا معبود حق إلا الله سمعت أحد طلبة العلم يقول إن التعريف الصحيح هو لا معبود بحق إلا الله لا معبود حق إلا الله وإذا أراد أن يقول بحق فعلي أن يقول لا معبد بحق في الوجود إلا الله والله أنا لا أدري وجه هذا التفريق الله أعلم لا وجه هذا التفريق ولكن الأمر أنا ما ذكرنا أما هذا التفريق بين حذف الباء وإثباته فالله أعلم إن كان له وجه في اللغة وجه في أنا لا أدريه هذه من المسائل المهمات العظيمة والتي يجهلها الكثير من المسلمين بل يجهلها أو يتغافل عنها الكثير ممن يدعي أنه يدعو إلى الله من رؤوس ودعاة هذه الفرق والأحزاب يجهلون هذه المعاني التي هي أصل الدين ولذلك علينا أن نفق هذه المسائل وأن نهتم بها ويجهلون الركن الثاني من اركان الاسلام اقامه الصلاه معناه ان تقيم اي ان تؤدي الصلوات المفروضه وهي خمس صلوات في اليوم والليله على الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها أنا تعبُّداً لله عز وجل وأما الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة معنى أن تؤدي نعم الزكوات أي الصدقات المفروضة عليك أيضا تعبدا لله عز وجل والزكوات تشمل نعم زكاة النقدين أي الذهب والفضة وما ألحق بهما من العم... من العملات الورقية الحديثة لأن هناك من جادل في مسألة وجوب الزكاة في هذه العملة الورقية الحديثة قالوا إنها لا تدخل في حكم النقدين الذهب والفد هذا خطأ فإن أصول هذه الأوراق الماليه الذهب والفضه وكل دوله عندها ما يسمى بالغطاء الذهبي اه ليش ل لهذه الاموال و المواشي هي الابل والبقر والغنم على الصفه المنصوص عليه شرعا من المقدار ومن النصاب وزكاته نم الزروعي والثمار و وزكاته العروض وهي فيها وهي ما يسمى بزكاة التجارة والركم الثالث والركم الرابع من أركان الإسلام وصيام رمضان والإمساك عن المفطرات المنصوصي عليها شرعا فيقال المسك عن مفترات مخصوصة أي التي نص عليها شرعا في وقت مخصوص وهو من الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل والركن الخامس والحج وهو أداء المناسك التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تعبُّدا لله عز وجل فكما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإني لأدري العل لا ألقاكم بعد عام هذا حديث إجابر هذه أركان ودعائم الإسلام وأما أركان الإيمان فأولها الإيمان بالله ومعناه أن تؤمن بربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه فأن تؤمن أي أن تؤمن بأن الله هو الرب لا رب سواه ومعنى الرب أي الخالق الرازق الذي يحي ويميت والذي بيده الأمر هذه هي مفردات الربوبيه الخلق والرزق والاحياء والاماته وال والقيام على امور الخلق فالانعام كذلك والانعام ويدخل في الرزق الرب سبحانه والذي يربي خلقه بنعمه وبخلقه إياهم والذي يملك الحياة والموت لهم هذا هو الرب والإيمان بإلهية الله أي بإلهية هذا الرب أي أن تعتقد أن هذا الرب هو الاله الحق الذي لا يستحقه العبادة إلا هو سبحانه ومعنى لا إله إلا الله كما بينا والإيمان بأسماء هذا الرب وصفاته التي علمناها وبيّنها سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تثبت لله الأسماء الحسنى أنهو الصفات العليا دون تحريف ولا تعطيل ولا تشعر تكييف ولا تمثيل هذا هو مجمل معنى الإيمان بالله وأما الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان هو الملائكة جمع ملك والملك لغة مأخوذ من الكَ يالكم ما لك ثم نقلت الهمزه فصارت ملئك ثم خففت فصار فصارت ملك والالوكه هي الرساله فالملك بمعنى الرسول لغه والملائكة يجب عليك أن تؤمن أنها خلق من خلق الله عز وجل ليست إناثاً وليست آلهة تعبد وإنما يخلق خلق خلق خلق خلقهم الله عز وجل من النور كما بينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرج مسلم فقال الملائكة خلقت من النور والجان خلقت من النار وآدم خلق مما وصف لكم أي من الطين وتؤمن أن الملائكة عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلا يملكون معصية الله عز وجل وأن الله عز وجل كلفهم بمهمات وأنهم لهم أجنحة كما قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فالملائكة خلق خلق من النور ولهم أجنحة وهم مرسلون من الله عز وجل لأداء مهمات كلفهم الله عز وجل بها من الوحي من إنزال الوحي والمطر وقبض أرواح بني آدم والريح وما شكل ذلك وأن تؤمن أن أعظم الملائكة هو جبريل عليه السلام وهو القوي الأمين الذي كلفه الله عز وجل بمهمة الوحي وأنه أعظم الملائكة خلقاً فكما في حديث جابر في بيان فترة الوحي لما تأخر جبريل عليه السلام في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه بعد هذه الفترة فقال صلى الله عليه وسلم فرأيته فرأيت الملك أي جبريل جالساً على كرسي بين السماء والأرض بين السماء والأرض سد خلقوه ما بين السماء والأرض سد الأفق وفي حديث ابن مسعود له ستمائة جناح كل جناح كما بين السماء والأرض فخلقوه عظيم أي لما ظهر على حقيقته للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يأتيه أحيانا في صورته واحيانا ياتيه في صوره بشريه لا وحي احيانا يأتيه الجرس واشده على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفصم عنه الا وجبينه يتفصد عرقا أهنى. ومن الملائكة إصرافيل عليه السلام وميكايل فإصرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور وميكايل هو الموكل بالقطر والنبات كما في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني عن أفضل المسلمين عندكم فقال له صلى الله عليه وسلم كنا نعدوا أفضل المسلمين عندنا من شهد بدرا فقال له جبريل وكذلك الملائكة يعدون أفضلهم من شهد بدرا فأفضل ملائكة الذين شهدوا بدرا وقاتلوا مع الصحابة من ومن ملك الموت والموكل بقبض الأرواح وهو يسمى بملك الموت لا يسمى بعزرائيل لا دليل على هذه التسمية إنما سماه الله عز وجل في كتابه ملك الموت وهو ملك ولو أعوان من الملائكة تعينه على قبض الأرواح كما قال السبحانه والقاهر فوق عباده حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق العباد يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون فجمع المكلفين بقبل الأرواح بقوله رسلنا فدل هذا على أن الذين يقبضون الأرواح هم عدة ولكن رئيسهم هو ما يسمى بملك الموت نعم هناك ملائكة الرحمة وهناك ملائكة العذاب ملائكة الرحمة هي التي تقبض أرواح المؤمنين ملائكة العذاب التي تقبض أرواح الكفار والفجرة والمنافقين نعم ومن الملائكه ايضا والسلام فور كتبت الاعمال الذين يكتبون اعمال بني ادم ومن الملائكه من يكون حفظة يعني يحفظون بني آدم حتى إذا جاء قدر العز وجل تولوا عنه له بين يدي يحفظونه من أمر الله أي من أقدار الله إذا واقع القدر تركه الحفظه لو مقوبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله اه والملائكه كثر يعني لا يحس من الله عز وجل فكما في الحديث أن البيت المعمور وفي السماء الدنيا المقابل لبيت الله الحرام في الأرض يدخل فيه كل يوم سبعون ملك لا يعودون إليه وكما في الحديث الآخر الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أطت الأرض وحق لا أنطأت ما من موضع ما من موضع إلا فيه ملك ساجد أو قائم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل قد جعل الله الإيمان بهم ركنا لا يصحه إيمان العبد إلا به فمن أنكر وجود الملائكة أو قال إن الملائكة رموز لأشياء معنوي رموز الخير رموز للخير هذا كافر وإن آمن بما دون بما هو فوق ذلك او دونه من الاركان فالايمان بالملائكه ركن نعم نعم ايمان بالرسل الثالث من اركان الايمان يعني ان تؤمن بكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل الأرض وأن تؤمن بجميع رسالاتهم وشرائعهم وأن لا تفرق بين أحد منهم كما قال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكاته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطعنا بفرانك ربنا وإليك المصير فلا يجوز لك أن تقول أن أؤمن برسالة موسى ولا أؤمن برسالة عيسى أو أن أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أؤمن برسالة موسى وعيسى فمن أنكر رسالة موسى وهي التوراة وأنكر أن يكون موسى رسولاً أرسله الله إلى بني إسرائيل فقد كفر وكذا من أنكر رسالة المسيح عليه السلام على خلاف ما قد يظن الجهل من المسلمين أن المسلم ليس ملزما بالإيمان برسالة موسى وعيسى عليهما السلام لا وليس ملزما بتفاصيل الشرائع التي أرسلوا بها ولكنه ملزم بالإيمان بأصل رسالتهم وبما أرسلوا به من الكتب على سبيل الإجمال ويدخل في هذا أن تؤمن أن أول رسول أرسله الله لأهل الأرض ونوح عليه السلام أن تشهد له بهذا أن الأمة تشهد يوم القيامة لنوح بأنه بلغ قومه وأنظرهم نعم كما في الصحيحين في بيان قولي عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فيؤتى بنوح فيقال له هل بلغت أمتك فيقول نعم فيقال ومن يشهد لك فيقول محمد وأمته آه. فلما تسأل أمته هل أتاكم النذير يقولون لا فيقال لنوح فمن يشهد لك فيقول محمد وأمته فأنتم والأمة جميعا ممن يموت على الإسلام يشهدون لنوح عليه السلام بالرسالة وبأنه بلغ أمته وأنظرهم كما قال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأنت تؤمن بهذا وتشهد به يوم القيامة تشهد لنوح عليه السلام فهذا من الإيمان فمن أنكر رسالة نوح كفر من قال إن نوحا لم يكن رسولا أو ليس رسولا أرسله الله إلى أهل الأرض كفر ماذا الإنكار وأن تؤمن أو يعني يدخل في الإيمان بالرسل أن تؤمن أن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا آه. هذا أيضا من الإيمان بالرسل والجهم ابن صفوان ومن تبعه من الجهميه انكروا هذا فقالوا ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ان انكروا الخله لابراهيم عليه السلام فهذا من اسباب تكفير السلف الجهميه من, من, من, من ضمن كفرياتهم التي كفروا بها أنهم أنكروا خلة الله عز وجل لإبراهيم قال وما اتخذ الله إبراهيم خليل هذا يدخل في الإيمان بالرسل ويدخل أيضا في الإيمان بالرسل أن تعتقد فيهم العصمة في تبليغ الرسالة والوحي أنهم لا يصح عليهم الخطأ في تبليغ الرسالة أن تعتقد أنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وتشهد لهم بذلك أنهم ما قصروا في تبليغ الرسالات <تصفيق> أن تعتقد أن أفضلهم خمسة <تصفيق> هم أولو العزم من الرسل وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يسمى ونبؤول العزم أفضلهم على الاطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد الرسل وخاتم الرسل كما قال سبحانه ما كان محمد أب أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فعلا تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالات فلا رسول بعده ولا نبي وأيضاً يدخل في هذا أن تعتقد أن الرسل جميعاً من البشر وانهم وان لا تكون الا في الرجال لا تصح الرساله والنبوه في النساء وان الله اصفاهم اصطفاء على بقيه البشر وأما حديث لا تفضل بين الأنبياء أي معناه أي لا تفضل بينهم في إثبات الإيمان بهم وبأنهم رسل الله عز وجل وليس معناه أن أنه لا تفاضل بينهم لا, هناك تفاضل بين الرسل والأنبياء لكن لا تفضل بينهم أي في الإيمان بهم والإقرار برسالاتهم فالإيمان بهم جميعا سواء إلا طبعاً في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تؤمن برسالته من الناحيه التفصيليه اي ان تلتزم بالشرائع والعبادات التي امر به اما الايمان برسالات الرسل الاخرين تؤمر بها اجما فلاست ملزما بشرائعهم نعم في الايمان بالرسل ان تحبهم وأن تواليهم وأن تعادي من عاداهم فنحن نعادي اليهود والنصارى لأنهم أو من ضمن أسباب المعادال اليهود والنصارى بخلاف كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام أنهم حرفوا رسالات رسولهم بل إن اليهود سبوا رسول الله عز وجل واتهموهم باتهماب عظيمة هذا من ضمن كفرهم وأيضا من ضمن كفرهم أنهم غلوا فيهم فالإيمان بالرسل لا يعني الغلوة فيهم فنحن نؤمن أن الرسل جميعا بشر ليس ملائكه ولا الهه نعم يتزوجون وياكلون ويشربون ويشربون كبقية البشر وهذا مما تعجب منه المشركون قالوا كيف ينسل الله إلينا رسولاً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كيف يكون رسولاً من عند الله وهو بشر مثلنا يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق يبيع ويشترع أرادوا ملكاً الله عز وجل له الحكمة البالغة في أن يجعل الرسل من البشر وقادر سبحانه على أن ينزل ملكا وقالوا لو, لو لأنزل عليه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون هذه سنة الله عز وجل لا <تصفيق> و هذا سائل يسأل عن غلاة الصوفية الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل تخصيص نبي واحد واحتفال بمولده دون الآخرين اي فرقوا بينهم في هذه البدعة وفي الآية الكريمة لا نفرق بين أحدا من رسله فما يكون حال هؤلاء هؤلاء مبتدعة على ضلال والحراف والاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بميلاد المسيح أو بميلاد غيره من الرسل بدعة ما أنزل الله بهم السلطان قل وكان خيرا لفعله الصحابة بل لو كان الاحتفال بميلاد المسيح مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالمسيح وأولى الناس بإبراهيم وأولى الناس بكل الرسول فالذين يخصصون المسيح عليه السلام بالاحتفال بمولده أتوا ببذعة وضلال وكذا الذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أصل له في دين الإسلام ولا أصلة لهذه الموالد كلها هذه بدعة أول من ابتدعها الروافض الشيعة في الإسلام في الدولة الباطنية التي كانت تسمى بالفاطمية كما ذكر هذا المقريزي في كتابه الاعتبار بالخطط والآثار في تاريخ مصر بيّن أن أول من أدخل هذه البدعة إلى بلاد الإسلام هم الروافض الشيعة الذين سمعوا أفسهم بالفاطميين الزوراً وبهتاماً فابتدعوا الاحتفال بست موالد في القاهرة التي أنشأها قائدهم جوهر الصقل. هم أول من أدخل هذه الاحتفالات البدعية الى مصر ثم انتشرت في بلاد الاسلام للاسف <ه> نعم تقريبا 8 بهذه الموالد بدعه ابتدعها ثم أخذها عنهم المتصوفة وتوسعوا فيها حتى صارت موطنا من مواطن الوثنية والشرك من الله عز فيها في الرسل والأنبياء غلواً شديداً وغلوا في الصالحين وفي وفي من ادعوا له أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قلوا شديدا حتى صيروهم آلهة تعبد من دون الله وأذكر أني قرأت في كتاب لأحد المستشرقين ترجم إلى العربية ومستشرق قاله كان بريطانيا آه نعم وكان من البريطان من الإنجليز في مصر فدون ما رآه من الموالد التي رآها في مصر وغيرها من هذه الاحتفالات وسموه بالموالد فأخذ يذكر أسماء هذه الموالد وما يحدث فيها من تقوس وعبادات عبادات شركية وبدعية ثم يقارنها بالموالد التي عندهم موالد النصارى ويعني كأنه يقول أو أراد أن يذكر للقارئ أوجه التشابه وأن هذه الموالد هي كالموالد التي عندهم فهم أيضا يحتفلون بما يسمى بالموالد ليس بميلاد المسيح فقط بل لديهم موالد أخرى وهذا كله من التشويه لدين الإسلام وإظهاره بصورة على غير حقيقته ولذلكم يتعمدون أن يظهروا هذا الجانب المظلم الذي لا علاقة له بالإسلام كي يخدعوا أقوامهم ورعيتهم بأن هذا هو الإسلام فكما قيل إن السفير الأمريكي في القاهرة في مصر كان يتعمد أحياناً الذهاب لحضور الاحتفال بمولد البدوي الذي عد من أعظم الموالد الشركية التي تقام في مصر ويأتي إليه الجهلة والمبتدعة من كل الربوع يشدون إليه الرحال ويصقون الذباح إليه من كل مكان في كل عام فكان يتعمد أن يحضر هذا الاحتفال أحياناً وأن يتم تصوير ما يحدث فيه من شرك ووثنية وخرافات كي تعرض على أهل أمريكا بأن هؤلاء هم المسلمون خرافيون وثنيون جهلة فالمشركون يحبون هذه الموالد ويحبون أن يظل المسلمون على هذا الجهل وهذه الخرافة وهذا الشرك ويسعون إلى إمداد الحركات التي تؤيد هذا بالأموال وبالمعونة وبالتمجيد والثناء هم الذين يحتضنون غلات الروافد وغلاة المتصوفة في داخل بلدهم ويعطونهم المراكز والإمكانيات لكي يبثوا ضلالهم في بلاد الإسلام هذا من مكرهم والله عز وجل أحاط بمكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله مستهل <تصفيق> لو أما الإيمان بالكتب فيعني أن تؤمن لأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله تشتمل على عقائد وأحكام عليك أن تؤمن بها وأن تؤمن بأن آخر هذه الكتب هو القرآن هو الذي ختم الرسالات السابقة ونسخها فيجب أن تؤمن بما في هذا القرآن تفصيلا من أنكر آية واحدة من القرآن كفر نعم فضل فتؤمن بالطوراة أنها الكتاب المنزل على موسى عليه السلام مع, صحف مع الصحف التي أيضا أرسلها الله إليها وأن تؤمن بالإنجيل أنه الكتاب المنزل على عيسى المسيح عليه السلام نعم وأن تؤمن بالضبور الذي أرسل به داود عليه السلام نعم هذه التي الكتب التي سماها الله في كتابه وف أن ان تؤمن بها جميعا نعم قبل بعض الاذان اذان طيب تفضل من اراد ان يتوضا فليتفضل Tola Jawa. Tishanana, Tola Jawa. سماشي مشكله مشاع ناتر لو كلهم جدا وجهه سيحطين حي على السلام يا حوت الشط ما ادري ايش اسمه اللهم لا او اور خللا مشاشین دخلوا ربا قطع الخط 12 اتصل عليه 12 ظننت فماذا اقصد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دام أما بعد الذي فإن الذي يقول هذه المقالة وقع في أمر عظيم هو اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطأ في بعض ما كلف به من التبليغ فوسائل الدعوة يتدخل في عموم ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه وببيانه لأن وسائل الدعوة توقيفية على النص فمن اتهم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في وسائل الدعوة فقد انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون وقع في الكفر إن اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير في تبليغ رسالة أو بالخطأ في تبليغ بعد ما أنزل عليه كفر بلا شك فعلى من قال هذا أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وأن يستغفر ربه مما آذ به الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس آه. فكأنه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه خالف امر ربه في هذه الايه انه لم يبلغ او لم يحسن في تبليغ ما امر بتبليغه وهذا كفر بلا شك نعم أي من يقول به يكون وقع في الكفر نعم غير الشيخ الله يعاك بما ذكرناه في منها يتعلق بالرسل حتى يكون الكلام متصلا طريق. رزاك الله خير قل الله هل تعتبر شخف إبراهيم المنشد من الكتب لا ليست من الكتب لكنها صحف رسل الله أو أنزل الله عز وجل على إبراهيم وموسى هذا بخلاف الكتاب الذي جاء بموسى والطورة والله تعالى أعلم ويرجع في هذا إلى ما ذكره العلماء هذا الأمر في كتب المعتقد أو في كتب التفسير لم يحضرني بعض ما ذكر في هذا فيرجع أيضا إلى ما ذكره العلماء والله تعالى في كنت أخطأت فأستغفر الله وإن كنت أصبت فمن توفيق الله نعم خلاص طيب خلاص ماشي طيب اقول لكم انا احبكم بالله من مناطق الدربه والسم وجيراني مهاربه على البدع وهم مولونا ويبعدون فيه فأل أتعامل معهم عانا ثجار وهم بنوا مسجد فما حكم الصلاة في هذا المسجد بنوا مسجدا أفيدون أن جزاكم الله خير وإيه. إن كانوا على الصفة التي تقول أنهم يعني يوالون ويععدون بهذا الرجل أبي الحسن المأربي ويطعصبون له بالباطل فهم بلا شك أهل أهواء أهل بدع فالواجب عليك أن تهجرهم في الله عز وجل وأن تحذر من ضلالهم وتعصبهم إن كنت تستطيع ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فإن كنت مستطيعا للتحذير من ناحية العلم ومن ناحية الفهم وكذلك القدرة لك قدرة وقوة فالواجب عليك أن تحذر منهم وأن تبين ضلالهم وانحرافهم ومن كنت مستضعفا فيهم أصحاب شوكة وسلطان وقدرة فكما بينت من قبل لك أن تستخدم معهم الهجر الجميل ها؟ أن تهجرهم هجرا جميلا وما يسمى بالهجر الوقائي أي أن تتقي شرهم وأن لا تقع في حبائلهم ويعني لك أن تستخدم أحيانا المضارى والتورية إن كنت, كنت مستبعفا أو ضعيفا في نفسك لا قوة لك ولا قدرة نعم. يقول الشيخ عندنا السلام عليكم عندنا يستعمل دم الخفاش لإزالة الشعر الجائز الزائز الجسد <تصفيق> <تصفيق> هذا فعل جائز <تصفيق> الله أعلم <تصفيق> يقول لي أخر يعمل في التدريس المرتبة وسلمين دينار ودخل في جمعية 250 دينار لمدة 5 سنوات وبعد ذلك أخذ السيارة من المصنف بالتقصيد وهو يبنيه في بيت والبيت لم يكن من وهو مقدم على زواج وبقيه وانتدي ميتاني نار فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي أخو شقيق أخو, شقيق أخو. يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك لا. الله أعلم يقول شيئا أن أحبك في الله هل أشاء كنت عامين وكنت أفعل لبعض المعاصي فلن أصدر تلك قلت على المصحف ثلاث مرات ثم عدت بعد ذلك يتيك على ذلك البيت الماضي وانا الان شاب يعني شلفي وهذا منال كثيرا علي ابن والله انا أذكرك اذكرك وابشرك بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فمن تاب تاب الله عليه ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والاستخفار والندم والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى فمن أتى بهذه الشروط فقد تمت توبته ولكن ليس من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب قد يعود وتصح توبته الأولى ولكن على أن يكون في التوبة الأولى عزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب وصدق في عزمه ثم كما في صنة الله عز وجل أن الإيمان يزيد وينقص <تصفيق> فقد يأتي بعد فترة يضعف إيمانه وينقص فيعاود المعصية مرة أخرى فنقول له لا تيأس عليك أن تأتي بالتوبة مرة أخرى بشروطها وأن تسأل ربك الثبات وأن تستعيذ بالله من هذه المعصية ومن شرها والله يخفر لك إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم وسألكم الله علما يقول هي سوء للمرأة بشارة مرأة أخيها من الرضاعة نعم, نعم،, نعم، إن, كان، إن ثبت أنه, أخو، أنه أخوها من الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائش رضي الله عنه لما دخل يوما واجد عندها رجلا فكأنه غضب قالت له رضي الله عنه أنه أخي من الرضاعة فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا إخوانا كنا من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة يعني أراد أن يقول لها عليك أن تتحقق أن أنه يصح أو ينطبق علي أنه أخوك من الرضاعة إن كان استوفى الشروط بأن بأن فيما تعالق بعدد الرضاعات وأن وبأن هذا كان في سن المجاعة في الفترة التي تكون فيها الرضاعة لا يكون بذلك بعد أن كبر إلى آخر الشروط المعروفة في هذا فهو أخوه فلها أن تسافر معه هذا إمام المسجد يسأل يقول هل يعني الواضب على إمامة المسجد أم آتي طلب العلم للحضور مثل ولكن وجدت بديلا لك يقوم بممتك فلك أن تفعل هذا أو ممكن أن تتناوب مع إخوانك مرة ويأتي مرة أن تتأتي كما كان يفعل عمر رضي الله عنه مع صاحبه حيث كان ينزل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزله يوما يعني يكون له نوبة ولصاحبه نوبة فلك الأصوة في عمر اشهد اشهد اني احبك في الله احبك الله الذي اختنا ما هي أفضل ما هو افضل في تسميه الولد ان يسمى بالاسماء التي جاءت في الاحاديث او بالاسماء او باسماء العشر مشه من الجنه او باسماء سائر الصحابه تفيدنا الله خير والله قال صلى الله عليه وسلم احبوا الاسماء الى الله أعبد الله وعبد الرحمن هذه أفضل الأسماء الاطلاق الإطلاق وأحبه إلى الله وما دونها فهو بلا شك له فضل ولكن أحب الأسماء على الاطلاق إلى الله عبد الله وعبد الرحمن تقول شيخ حق ذك الله هناك جماعة من الشباب عملوا على إنشاء جمعية لتوفير مبلغ من المال طريقه انهم يدفعون كل شهر ذهبهم عليهم من شاب منهم وقد هذه الجمائل هذا المال حصص على هذا المال الله وكيف <وحيه> <سؤال> <سؤال> <تصفيق> شباب سلفي عمرو عن انشاء جمعيه ماذا يقصد بالجمعيه؟ كل شخص يدفع في كل شهر مثلا 100 دينار لا يقصد الجمعيه الماليه اه اه جمعيه مالية فقط ثم ياخذها يعني في كانوا 10 يعني دينار كل شهر ياخذه شخص طيب الشخص الذي ياخذ هذا المبلغ يكون خاصا به ينفقه يعني لا يجتمع المبلغ كله عند شخص واحد هو يجتمع هذا المبلغ على الحصص يعني أنه كل شاب يدفع حصة وهذه الحصص تجتمع لواحد فيه في كل شهر فهذا كل واحد إن بلغت الحصص الحصص والتي عنده النصاب يعني صار المبلغ الذي يأخذه من نصيبه بلغ مبلغ النصاب فيأفى يعد حولا هجريا منذ ان امتلك هذا النصاب ان مر عليه حول دون ان ينقص هذا النصاب وجبت عليه الزكاه لا هو الا قال في صلاه الجمعه تكلم بشيء غير اصلي ابناء اخلفوا الصلاه الشغل فقلت يعني 10 اشخاص كل واحد يدفع كل شهر مديونيه كل شخص ياخذ قدم لي جنيه كل شهر لا هو شخص ما فقط عشر. هياخذ ال1000 اللي عشر دي عمي. لو كانت لو كانت 10 شهور يا شيخ شهور مش بغض النظر هو الان الشخص الذي ياخذ المبلغ كاملا أه. كل الحصص التي او تت... كل شهر الفوائد الجنائية انا ما احماله دخل بما يدفعون لا دخل بالمال الذي امتلكه أحدهم في كل شهر وامتلك مبلغا من هذه الحصص نعم صارت إليه كلها صارت إليه كلها هذا المبلغ إن بلغ النصاب يعد من وقت امتلاكه له حول الحول الهجري هذا بقى, بقى المبلغ والكون نحن لماذا دخل بقوا اليوم الحادي والعشرين من تمام يعد حولاً هجرياً إذا كان بلغ النصاب فإن إن مر عليه حول الهجري أي في محرم الذي بعده يخرج الزكاة بس يقول جزاك الله خير أن تكلمت في صلاة الجمعة غير قصد أثناء غضب هل عليها من شيء وهل صلاة صحيحة ان شاء الله الصلاة صحيحة وليس عليك شيء عليك أن تنصط نحن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة من قال لأخيه أي في أنصد فقد لغى فهذا يجب الإنصاد بارك الله فيكم ونفع الله بكم الفرق بين الكفر والشرك وأيهم وإيه أعني منها آخر وليسح القول بأن الشرك عامي الكفر وإن كان لذلك كيف نزمع بين هذا القول وإن الله عز وجل لم يكن الذين فرقوا من أهل الكتاب والمشركين الذي يظهر والله أعلم أن الكفر, أعم أن الكفر أعم من الشرك الشرك يدخل في جملة الكفر والشرك معناه وأن تجعل لله ندا كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود والتي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم أعظم يا رسول الله فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك ثم قال أن تزاني بحليلة جارك ثم قال أن تقتل ولدك خشي هذا أن يطعم معك ثم تلق أوله عز وجل الذين لا يدون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذا هو معنى الشرك أنتاج على الله ندا في عبادته وفي أسمائه والصفاته ونك من معرفه بقوله هو تسوية غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله أو من العبادة أو من هذا الشرك وأما الكفر فمعنى أعم لأنه قد يكون كافرا ولم يقع في الشرك فالكفر يدخل فيه التكذيب والعناد والاستكبار والإباء والشك وكفر النفاق والنفاق الأكبر كل هذا من ونوع الكفر فقد يقع في التكذيب بآية من آية لا أو في تكذيب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يكون مشركة في العبادة لكنه كذب كذب الكفر أعم من الشرك من ناحية المعنى والكفر لغة هو التغطية التغطية فلذلك يسمى الزارع الفلاح الذي يحرث الأرض بالكافر لأنه يغطي البذرة بالأرض يضع البذرة في باطن الأرض ويغطيها فيسمى لغة بالكافر فهذا من ناحية اللغة ومن ناحية الإصطلاح ومن وقع في إحدى الصور التي ذكرتها من التكذيب أو العناد الأمر الله وعدم قبوله والاستكبار عن حكم الله أو الشك أو الاستهزاء إلى آخر صور الكفر التي نص عليه ولمان والله تعالى أعلم. يقول هذا جزاكم الله خيرا من خرج من بيته مسافرا وقبل خروجه من بلدته أذن الظهر فهل يرسل المسجد مع الناس أَمْ يَسْتَمِرَ فِي سَفَرِهِ وَنْ يُصَلِّي قَصْرًا لا، له الرخصة أن يستمر في سفره وأن يصلي قصراً لا. بل على قول بعض أهل العلم له أن يصلي قصراً في أول خروجه وإن لم يفارق البلد مدام نوى وعزم على الصفر لا. يعني لو كان مثلاً في المطار وكان مسافراً عن طريق الطائرة وهو في المطار له أن يصلي قصرا على ما أفتبي بعض أهل العلم نعم أقول ما قولكم في التأمين الصحي علما بأنه علما بأنه لا أدفع شيئا وجزاكم مؤخرا الله أعلم على حزب صفتي أنا لا أعلم صفتها بالضبط فيكون الجواب على حزب صفت هذا التأمين يريد يقول بيان محمد شلتوت وهال محمد الغزالي جزاكم الله خير. محمد شلتوت وكان كان مفتيا للديار المصريه وهو ممن على ما يسمى بالتقريب تفضل بين الرافضه الشيعه والسنه ولو فتوى مشهورة في ذلك وكان شيخ الأظهر كذلك والعله شيخ الأظهر لما يكون مفتين لعله أنا نسيت إما أن يكون, يكون مفتين مصر أو شيخ الأول والعله كان شيخ الأظهر كان الشيخ الجامل الأظهر في مصر وكان هذا في زمني الإخوان المسلمين يعني كان بعد ظهور حزب الإخوان وكان ممن يعني توافق مع حسن البنة مؤسس حزب القانون المسلمين على إدخال هذه البدعة أو على نشرة هذه البدعة التقرير لها في داخل مصر ما يسمى بالتقريب بين السنة والشياء فتوى مشهورة في هذا الباب سماها بفتوى جواز التعبد بالمذاهب الخمسة وهي المذهب الحنفي والإيه والمالكي والشافعي والحملي ومذهب الإمامية الاثنى عشرية الشيعة فاعتبر مذهبه مذهباً خامساً أن يدخل في جملة المذهب الإسلامية التي يصح التعبد بها لله عز وجل وهذه فتوى بلا شك باطلة لأن مذهب الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية الشيعة الرافضه مذهب باطل قام على الغلو وعلى ااا آآ وعلى اثار واحاديث لا يصح لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اما نسبت اليه من ائمه اهل البيت الذين ينتسبون اليه مزورا وبهتانا بجانبي كفرهم وإنكارهم لجملة ما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في العبادات والمعاملات فكيف يعتبر مذهبهم مذهبا إسلامياً لا ليس مذهب مذهب المسلمين وأما المذهب الأربعة المشهورة فهي نعم تدخل بجملة المذهب الفقهية التي صارت متداولة في كتب الفقه مع البيان أن الأئمة الأربعة هؤلاء لم يلزموا أحدا أن يتبع مذهبهم دون غيره. فالتمذهب بمذهب إمام معين وعدم الخروج عنه بدعة ما عرفها الصحابه ولا التابعين من السلف الصالح بل الواجب عليك ان تتبع الدليله اينما كان ومع اي عالم كان لا. هذا من ناحيه اللغه هذا علماء اللغه ما نقول هذا أنه يعني عليك أن تطلق هذا ولكن نقول جاء في اللغة بأن الكفر بمعنى التغطية وسمي الفلاح أو الزارع بهذا من الناحية اللغوية ولكن لا يعني هذا أني أدعوك إلي, إلى أن تطلق هذا عليه على الفلاح أو الزارع وأذكره لما يحكي على لحك هذا شيخنا محمد عبدالله المن أو شيخنا حسن لا أذكر من ذكر لهذا هذه القصة أن هناك خطيبا كان يخطب جمعة مرة في بلد أغلب أهلها من إيش من الفلاحين الزراع فذكر هذا فقاموا عليه ضربوه بعد الخطو قال نحن كلنا كفار امرأة توفي عنها زوجها وعندها بنت واحدة امم توفي عنها زوجها وعندها بنت واحدة وتريد ان تقبل عدتها عند ابنتها اسما بأن بيت زوجها التي ستبقى فيه لوحدها ولم تجد من يبقى معها فهل يزوج لها في هذه البيت لديها والأصل أن تقر المتوفى عنها زوجها في بيتها ولا تخرج منهم إلا لضرورة أو لحاجة إن كان إن كان بقاؤها يعني يصعب عليها يعني كأنه صار من المشقة التي لا تحتملها أو أمر أو تخاف على نفسها الضرر لبقائها وحدها هو الذي أضرر لا أعلم أنها لها أن, نعم أن تخرج لهذه الضرورة أو الحاجة إن كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك أو تخاف على نفسها ضرر لا تتحمله والله تعالى أعلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ضرر ولا ضرر والضروره تبيح المحظور كما بين العلماء <تصفيق>